قيما لينذر بأسا شديدا للذن ويبشر الأمينين الذين يعملوا للصالحات أن لهم أجرا حسانا ما كثير فيه أبدا وينذر الذين قولوا اتخذ الله ولذا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرجوا من أفواه إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أثبا إنا جعلنا ما على الأرض ذينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عبلا وإنا لجعلون صعيدا أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيب كانوا من آياتنا عجما إذ أول فتية من الكهف فقالوا ربنا أنثنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشنا فضربنا على أعذانهم في الكهف خلين عددا بعثناهم ثم بعثناهم لنعلم أن يرحل بين أحرار ما لبثوا أبدا نحن نقص عليك بِالنَّاسِ إِنَّ مُنْذِرِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الْحَيَاةَ وَرَضِيَ عَنْ قُلُوبِهِمْ إِلَّا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ كُنَّا فِي شَبَابٍ هُمْ أُنَائِقٌ نَّخْنُ مِن دُونِهِ آلِهَةً سرطان بينهم فمن أغلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتدلتموا هو ما يعبدون إلي الله فإذا الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهي لكم من أمركم يرفقوا وترى الشمس اذا طلعت تزهر عن كهفهم من جهة اليمين واذا غربت تغرب ذات الشمال واذا غربت تغرب من جهة الشمال وهم في فجوه من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل ومن يضلل فلن تجد له وليا وتحسبهم أيقابا وهم رطود ونخلبهم لات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعهم الرصيد لو خلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لأت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساعلوا بينهم قال قائلهم منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكر طعانا فليأتكم برزق منه وليتنطف, وليتنطف ولا يشعرن بكم انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في, في بلتهم ولن تفلحوا اذن ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان ساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم كن يا لربهم أَعْلَمُ بهم قال الذين أغلبوا على أمريم لنستخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالعيب ويقولون سبعة وثالنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمري فيهم الا مرا من واهرا فلن فيهم الا مرا ولا شك لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله وان نسيت واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشال ربك إذا نسيت وقل عسى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك بحكمه أحدا واتلما أوحي إليك جِئْتَ بِرَبِّكَ كَمَا مُبَذِلًا كَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَمًا وَاصْلِ النَّفْسَ كَمَا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبًّا بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا وَاصْلِ النَّفْسَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا ولا تعد عيناك عنهم تريد ذينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفرنا قلبه عن ذكرنا, ذكرنا واتبع نواه وكان أمور فرضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليؤمن وما إنا أعتنا بالوالدين أنر أحاط بهم أحسن عملاً، أولئك لهم جنة عنيم تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها، يحلون فيها من سائر ذهب ويربضون في ثياب خضر. من سندسهم واستبراسهم متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم امه الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحببناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تغني منه شيئا وفجرنا خلالهما نمرا وكان له ثمرا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال من ومن أظن أن تبيل هذه أبدا ومن أظن سات قائمة وليمدد إلى ربي لأجد خير منها هم قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي, خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ ذخلت جنتك قلت ما شاء الله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 ويرسل عليها, ويرسل عليها حسانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءه غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفه على ما أنفق فيه وأحيط بثمره فأصبح يغلب كفه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشركت ربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأخفح هشينا تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبغيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آمالا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبغيات الصالحات خير عند ربك, خير عند ربك ثوابا واضحا ويوم نسير وَيَوْمَ وترى الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَيَوْمَ منهم الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ وَحَشَرْنَاهُمْ جئتمونا كما خلقناكم لَّدُنَّا وَأَرْضُوا كَمَا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن نجعل لكم موعدا ومع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرتا لا كبيرة لله أحصاب ووجدوا ما عبدوا حاضرا ولا يظلم ربك أحاما وان قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس كان من الجن ففتق عن أمر ربه أفتسخذوا له ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو وهم لكم عدو بأسل الظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متحدى المضلين عرضنا ويوم يقولنا ذو يا الذين زعمتم فدعون فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعل بينهم موقعا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد ولقصصنا في هذا القرآن من ناسٍ لمثل وكاد الإنسان أكثر شيء جدلا وما بنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن, سنة إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قضلا وما نوصل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليلحظوا به الحق واتخذوا آياته وما أنذروا هدواه ومن أعلم ممن ذكر بايات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يصموا وفي آذانهم وقعا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لو يغاخدهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لبتاولا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 راني مو الا الشيطان ان انكرها واتخذ فبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرسه على اثريما قصصا فوجد عبدا من عبادنا انسينا رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل على أن قال إنك لن تستضير معي صبرا وكيف تصفر على ما لم تحط لي خضرا قال فتجدني إن شاء الله صابر ولا أعطيك أمرا قال فين سمعتني تني فلتفني عن شيء حتى أحفظ لك من ذكرى فانطلق حتى إذا كباب سفينة خرجا قال أخرقتها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جاءت شيئا إمرا قال ألم خير لك من تستطيع صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهبني من أمري عسرا فانطلق حسن إذا نخي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم قل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدما فلا تصاحبني قد بلغت من لدن عذرا فانطلقا حتى اذا اتي اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيما جدار يريد ان فأقامه قال لو شئت لسخرت عليه أجرا قال ها أنا بيني وبينك فأنبعك بتأوين ما لم تستطع عليه صبرا أَمَّا السَّفِينَةُ فكانت لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيدَهَا وكان وراءهم ملك وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ أَغْلَقَ وَأَمَّا فَكَانَ أَبَوَاهُمَا مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَ وَمَا صَغِيَ لَهُمَا صَفَرَا فَأَرْدَنَا أَنْ يُبْدِلَ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشهدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تفقى عليه صبرا ويسألونك عن درقر لين قل سألو عليكم من هذك راء إنما كنا له في الأرض وأنزله في كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن, تعذب إِمَّا أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا نفسه فنعذبه ثم يرز إلى ربه فيعذبه عذابا نترا وأما من آمل وعمل صالحا فنوجزا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتلع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضنا بما لديه خضرا ثم أتلع سببا حتى إذا بلغ بين السبتين وجد من دونهما قوما, قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا, فهل نجعل لك خرجا على الأرض أن بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خيرو فاعيلني بقوة فاعيلني بقوة أن أجعل بينكم وبينهم ردا. أجعل ذبر الحديد. حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوا لي أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونبغ في الصور فجمعناهم جمعا وعرهنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونهم أولياء إنا أعتذنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصنون صنعا أولئك الذين حبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي حزوا إن الذين امنوا من الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربنا نبذ البحر لنبذ البحر قبل فدك لما تربيه ونوجئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن ما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لك ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربه أحدا